هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو محرم بالكتاب و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع ا ل أ م ة قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل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 و ق ا ل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويوم النحر في ح ج ة الوداع خ ف ب صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقال إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أ ل ا قد بلغت اللهم فاشهد وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال م ر ئ مسلم الا بطيب نفس منه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 و أ ف ئ د ت ه م هواء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم ف إ ن الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة واتقوا الشح ف إ ن ه أ ه ل ك من كان قبلكم حملهم على أ ن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم قال ابن الجوزي رحمه الله الظلم يشتمل على معصيتين احداهما اخذ مال الغير بغير حق و ا ل ث ا ن ي ة م ب ا ر ز ة الرب سبحانه ب ا ل م خ ا ل ف ة وانما ي ن ش أ الظلم عن ظ ل م ة القلب ل أ ن ه لو استنار بنور الهدى لاعتبر ويوم ا ل ق ي ا م ة يسعى المتقون في نور التقوى وتكتنف ظلمة الظلم ظلمات الظلم الظالم ولا يغني عنه ظلمه من الله شيئا وللغفض صور ك ث ي ر ة نذكر منها ا م ث ل ة تدل على غيرها وقد قيل اللبيب ب ا ل ا ش ا ر ة يفهمه فمن صور الغصب استغلال الصد وهو الذي يسمى بالشيك الموقع على بياض الخلو من ا ل ع د د سواء اخذ هذا الصد لضمان حق معلوم او لغيره أ و ل أ ي سبب من ا ل أ س ب ا ب ف ي أ ت ي من حصل على هذا الصدق الغي محدد ثم يكتب فيه ما يشاء من غير تقوى ولا خ ش ي ة من الله عز وجل يكتب فيه خمسين أ ل ف ا أ و م ئ ة أ و أ ك ث ر من ذلك إ ن س ا ن ثم يرفع هذا الصد إ ل ى القاضي فيضطر القاضي إ ل ى الحكم على الموقع على هذا الصد ف إ ن كان الموقع غنيا اشترى نفسه وافتداها من الحبس بالدفع و إ ن كان فقيرا حبس ظلما وعدوانا واظلم من هذا الظلم أ ن يحتال إ ن س ا ن على آ خ ر ليحصل منه على توقيع على صفك أ ب ي ض ب ج ه ا ل ة دون ع ل م ولا انتباه ثم يقوم هذا الذي حصل على هذا التوقيع على الصدر ب ا ل ح ي ل ة والمص و ا ل خ د ي ع ة باستغلال هذا ا ل ش ي ك ل م ح ا ر ب ة الموقع عليه ل ا س ت ب ز ا ز ماله او انتهاك عرضه ومن صور الغص استغلال العين ا ل م ؤ ج ر ة أ ر ض ا كانت أ و دارا أ و محلا استغلال العين ا ل م ؤ ج ر ة بدون إ ذ ن مالكها نوع من أ ن و ا ع ا ل غ ص ب وذلك ب أ ن يطالب المالك المؤجر ا ل م س ت أ ج ر ة ب إ ن ه ا ء الاجاره وفسخ عقدها ف ي أ ب ى ا ل م س ت أ ج ر او يطالب المالك المؤجر المستأجرة برفع ق ي م ة الايجار نظرا لتطور الزمان وتقدمه وارتفاع الاسعار وغلو الاثمان ف ي أ ب ى ا ل م س ت أ ج ر ففي هاتين الحالتين ا ل م س ت أ ج ر غاصب مستول على مال الغير بغير حق و أ ظ ل م من هذا الظلم أ ن ي س ا ط ر ا ل م س ت أ ج ر المالك في العين ا ل م ؤ ج ر ة أ و في ثمنها ف إ ذ ا أ ر ا د المالك ان يبيع العين ا ل م ؤ ج ر ة عرض عليه ا ل م س ت أ ج ر ان ي أ خ ذ ه ا بنصف ثمنها او ان ي أ خ ذ نصفها ويعطي المالك نصفها ليبيعه كيف يسال او يفرض ا ل م س ت أ ج ر على المالك حتى يخلي العين ا ل م ؤ ج ر ة مبلغا من المال وغالبا ما يكون هذا المبلغ كبيرا بحيث يكون أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما دفع ا ل م س ت أ ج ر خلال سني الاجاره هذا ظل وغصب واستيلاء على مال الغيث بغير حق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 ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م ويقول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أ و ج ب الله له النار وحرم عليه ا ل ج ن ة فقام رجل فقال يا رسول الله و إ ن كان شيئا يسيرا فقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و إ ن كان قضيبا من أ ر ا د أ ي ولو كان ما أ خ ذ ت ه من مال أ خ ي ك باليمين ا ل ك ا ذ ب ة مثل عود ا ل أ ر ا د وهو الذي يسمى السواد فقد أ و ج ب الله له النار وحرم عليه ا ل ج ن ة ومن صور الغصب استيلاء بعض الاخوه ى م ترك أبوهم وحرمان سائر أبوهم إ ا ن م من صور الغصف استيلاء ب على ض ما ترك أ ب و ه م وحرمان سائر إ خ و ا ن ه م ك أ ن يتفق الذكور مثلا على الظفر بما ترك أ ب و ه م دون ا ل إ ن ا ث وهذا ظلم عظيم ل أ ن ل أ خ و ا ت ه م في مال أ ب ي ه م مثل ما ل ه لقول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا ل م ف ر و ض ة وانظر و ت أ م ل كيف قدم الله تعالى القليل في الذكر على الكثير فقال مما قل منه أ و كثر حتى لا يقول قائل إ ن م ا تركه الوالد قليل ولا يتحمل ا ل ق س م ة وحسب البنات أ ن تزوجن ا وصرن ا في ع ص م ة رجال ينفقون ع ل ي ه م لا قال مما قل منه أ و كثر ثم أ ك د ه بقوله نصيبا مفروضا فاذا اتفق الذكور على حرمان الاناث من الميراث فهذا غصب واستيلاء على اموال الغير بغير حق وهو ظلم والظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة او ان ي ت ف ق كبار ا ل إ خ و ة على الظفر بما ترك أ ب و ه م وحرمان صغار إ خ و ا ن ه م وهم في ذلك يتناسون قول الله تعالى إ ن الذين ي أ ك ل و ن أ م و ا ل اليتامى ظلما إ ن م ا ي أ ك ل و ن في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ومتناسين قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إ ن ي أ ح ر ج حق الضعيفين اليتيم و ا ل م ر أ ة ونسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عد أ ك ل ما لليتيم ا من الذنوب ا ل م ه ل ك ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أ ي المهلكات قالوا وما هن يا رسول الله فعدهن وذكر منهن أ ك ل مال اليتيم وهناك بعض ا ل ا خ و ة إ ذ ا مات أ ب و ه يخرج صكا مكتوب له فيه الدار او الارض او نحو ذلك مما ترك ابوه فيخرج بهذا الصك المكتوب ما كتب فيه من ا ل ق س م ة ومشاركه سائر ا ل و ر ث ة له فيه والله تعالى اعلم بهذا الصك اهو صحيح او غير صحيح مزور او غير مزور وحتى لو كان صحيحا وحقا وصدقا وكان ابوه فعلا قد كتب له هذا الصدق بارض او دار او نحوهما فان هذه ا ل ك ت ا ب ة في نظر الشرع ب ا ط ل ة ولا تبيح له أ ن يستولي على المكتوب فيها دون اخوته ذلك أ ن ه لا يجوز في نظر الشر أ ن يخصص الوالد أ ح د أ و ل ا د ه ب ع ص ي ة دون ا ل آ خ ر ي ن وذلك لما ثبت في الصحيح أ ن أ ب ا البشير النعمان أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ ب ا النعمان البكير أتى النبي صلى الله صلى عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي اعطيت ولدي النعمان ع ط ي ة ف أ ب ت أ م ه حتى تسهد عليها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أ ل ك ولد غيره قال نعم قال أ ك ل أ و ل ا د ك أ ع ط ي ت مثل النعمان قال لا فقال صلى الله عليه وسلم ف أ ش ه د على ذلك غيري ف إ ن ي لا أ ش ه د على ج و وفي ر و ا ي ة فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وعدلوا بين أ و ل ا د ك ف إ ذ ا كتب لك أ ب و ك ك ت ا ب ة بشيء مما ت ر د خ ل أ و ك ف ر دون إ خ و ا ن ك ف إ ن هذه ا ل ك ت ا ب ة لا تحل لك أ خ ذ ا ل م س ك و ب وتصور لو أ ن رجلا سرق شيئا و أ ع ط ا ك ه أ ك ن ت ت أ خ ذ ه و أ ن ت تعلم أ ن ه م س ر و ط و كذلك ما أ ع ط ا ك ه أ ب و ك دون إ خ و ا ن ك إ ن م ا هو ق ط ع ة من النار ف إ ن أ خ ذ ت ه ا هلكت و إ ن شئت ا ل ن ج ا ة فمزق هذا الصك وامح هذه ا ل ك ت ا ب ة واجعل المكتوب فيها ض ن ما ترك أ ب و ك ليقسم الكل عليك وعلى س ا ئ ل و ر ع اخوه ا ل إ س ل ا م إ ن عدم تقسيم المواريث مرض اجتماعي خطير إ ذ ا انتشر وعم دل على فساد ا ل أ ر ض وفساد أ ه ل ه ا والدنيا لا تعمر مع الفساد ف إ ذ ا عم الفساد فقد اقترب الاجل وازفت الازف ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقسم ميراث لا, لا ت ق وهذه م يقسم ميراث الساعة لا حتى و والذي بعثه بالحق نبوءه من نبوءاته الداله على صدقه ونبوته وصدق الله العظيم حيث يقول وما ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى قد أ ط ل ع ه الله علي, على هذا النبع أ ن ه في آ خ ر الزمان لا يقسم الناس المواريث ف أ خ ب ر بهذا الشيء قبل وقوعه فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى لا يقسم ميراث وها نحن نرى ب أ م أ ع ي ن ن ا صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم فالمواريث لا تقسم ولا ي أ خ ذ أ ح د حقه كما قسمه الله تعالى فاتقوا الله عباد الله وقسموا المواريث كما أ م ر الله فان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه وبين ذلك في صوره النساء بيانا شافيا بما لم يترك لأحد مجالا لقول احد بعده بين ّ الله تبارك وتعالى المواريث بيانا شافيا لم يترك مجالا لقول احد غير الله عز وجل وقد بين سبحانه ا ل ح ك م ة في هذه ا ل ق س م ة ب أ ن ه ا جهل الناس وعلم الله تعالى وحده ا ل ح ك م ة في أ ن الله تعالى لم يترك للناس ح ر ي ة تقسيم المواريث هي جهلهم وعلم الله وحده قال سبحانه آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م لا تدرون أ ي ه م أ ق ر ب لكم نفعا ف ر ي ض ة من الله إ ن الله كان عليما حكيما فاتقوا الله عباد الله ولا تتخذوا آ ي ا ت الله هزوا قسموا المواريث كما قسمها الله تبارك وتعالى ولا تغيروا ش ر ي ع ة الله عز وجل فالخير كل ا ل خ ي ر في تحكيم ش ر ي ع ة ربنا والشر كل الشر في مخالفتها قال الله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والذين لا يعطون الاناث في الميراث يبغون حكم الجاهليه والذين يغفرون بما ترك أ ب و ه م دون سائر إ خ و ا ن ه م يبغون حكم ا ل ج ا ه ل ي ة والذين يعدون أ ن ف س ه م حرماء بما أ ع ط و ا إ خ و ا ن ه م و أ خ و ا ت ه م نصيبا مما لهم لا كله هم أ ي ض ا يبغون حكم ا ل ج ا ه ل ي ة أ ف ح ك م ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون نعوذ بالله من الخذلان و ن س أ ل ه الهدايه والتوفيق أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ا ل ح د لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رم عدوان وشهدوا الله إ ل ى الله ولي ا ل ص ا ل ح ي ن وشهدوا ان محمدا عبده و رسول ه اللهم صل وسلم ّ وباء ركع ل ي ه و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ص ي ا عباد الله ا ت ق و ا غل الظل. ف إ ن ا غل م ظ ل ما ت ي و م ا ل ق ي ا م ة واتقوا ش ح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم اتقوا الظلم فان الظلم يشتمل على معصيتيه اخذ مال الغير بغير حق ومبارزه الرب بالمخالفه وانما ينشا الظلم عن ظلمه القلب ف إ ن ه لو استمر بنور الهدى لاعتبر ولكن غطته ا ل ظ ل م ة فلم يعتبر ولم يهتدي فاتقوا الله يا عباد الله وقسموا المواريث كما أ م ر ك م الله تبارك وتعالى واتق د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع إ ل ى السماء فتفتح لها أ ب و ا ب ه ا فيقول لها الله وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين وقد أ خ ذ ذلكم الشاعر هذا المعنى فعبر عنه بقوله لا تظلمن إ ذ ا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إ ل ى الندم تنام عيناك, تنام عيناك والمظلوم منتبه, عليك. عليك منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ي اقسم بالله لقد أ خ ب ر ن ي رجل أ ن ا م ر أ ت ه كلما صلت الفجر كل صباح رفعت وجهها إ ل ى السماء ودعت على أ خ ي ه ا الذي منعها حقها في ميراث أ ب ي ه ا اتق د ع و ة المظلوم اتق د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع إ ل ى السماء فتفتح لها ا ل أ ب و ا ب فيقول لها الله وعزتي وجلالي ل أ ن ص ر النت ولو بعد حين فاتق الله يا عبد الله ورد ما غصبت ورد ما أ ك ل ورد إ ل ى الناس ما استوليت عليه من مالهم ظلما وعدوانا رد المظالم ل أ ه ل ه ا وتحلل منها قبل لقاء الله و ص ي ة رسول الله حيث قال من كانت عنده م ظ ل م ة ل أ خ ي ه من ماله أ و عرضه أ و شيء فليتحلله منه اليوم اليوم قبل أ ن لا يكون دينار ولا درهم إ ن كان له حسنات اخذ منها بقدر المظالم وان لم يكن له اخذ من سيئات المظلومين فحمل عليه وقال صلى الله عليه وسلم أ ت د ر و ن ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أ م ت ي من ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ب ص ل ا ة و ص د ق ة ونسر انه رجل صالح يصلي و... ك ن إ ف ل ا س مثل هذا أ ت د ر و ن ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أ م ت ي من ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ب ص ل ا ة وصدقه ونسف كيف يفلس و ي أ ت ي وقد شتم هذا وقذف هذا و أ ك ل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار فردوا ما غصبتم وارجعوا ما ظلمتم تحللوا من المظالم اليوم ف إ ن ه من اليسير عليكم أ ن تتحللوا منها ا ل آ ن فمن تحلل من المظالم بردها ل أ ه ل ه ا في الدنيا فقد فاز وندى ومن لقي الله بما غصب لقيه يحمل ظلمه على عاتقه يوم ا ل ق ي ا م ة كما قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب وقد خاب وقد خاب من حمل ظلما لا تلقين الله تحمل ظ ل مالا ل تحمل ما لم اكلته لم أ بغير حق لا, لا تلقين الله بشيء أ خ ذ ت ه من غير حله وقد خاب من حمل ظ ل م وان تدع مثقله إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذا الحمل السيئ القبيح من الظلم فيقول عليه الصلاه والسلام من ظلم قيد شبر من الارض ط و ّ ط ه يوم ا ل ق ي ا م ة من سبع أ ر ا ض ي ن من ظلم قيد شبر من ا ل أ ر ض ط و ّ ط ه في عنقه يوم ا ل ق ي ا م ة من سبع أ ر ا ض ي ن الله الذي خلق سبع سماوات ومن ا ل أ ر ض مثلهن فمن ملك شبرا ً في الارض العليا فقد ملك مثله في سبع اراضين تحتها فمن ظلم قيد شبر جاء يوم ا ل ق ي ا م ة كل شبر فوق في عنقه ففي عنقه س ب ع ة اصوات يحملها يوم ا ل ق ي ا م ة فتخيل ايها الاكل حق اخيه واخته تخيل يامن ظلمت قيراطا أ و قيراطي أ و فدانا او فدامي تخيل نفسك يوم ا ل ق ي ا م ة وفي رقبتك سبعه أ ط و ا ق إ ن شبرا ف ش ب و إ ن قيراطا فقيراط و إ ن فدانا ففداد لو لم يكن لك يومئذ وانت تحمل هذا ا ل ح م لو لم يكن لك إ ل ا ا ل خ ز و ا ل ف ض ي ح ة والعار لكفاك فكيف والنار بعد ذلك مثواك قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نعوذ بالله من الظلم اللهم إ ن ا نعوذ بك أ ن نظلم أ و نظلم او ل ل ه م إنا ن ع ذ بك أ نظلم أو نظلم. أو نجهل نظلم نظلم ن أو أو أ و يجهل علينا أو ن نزل أو نزل أو أو اللهم احفظنا ب ا ل إ س ل ا م قائمين واحفظنا ب ا ل إ س ل ا م قاعدين واحفظنا بالإسلام اللهم ب ا إ س ا راقدي ا م ل ل ثبتنا على ا ل إ س ل ا م حتى نلقاك به يا رب العالمين اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا ل ب ا ط ل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أ ل ف بين قلوبنا و أ ص ل ح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آ م ي ن يا رب العالمين و أ ق م ا ل ص ل ا ة